waminal ladina Onlar, fakat onlar Ya ehlen ke tavi ransu übeynû lekum Su bulan Oh, man. وقال تلي Yum fîrûlî ve أَمْ لِلْكِتَابِ قُرَّاءُ جَاءَ كُمْ رَسُولُونَ يَبِيْنُ من الرسل أن تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من kondeca ekum the ذَٰلِكَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ تَرْتَدُّ وَأَلَمْ تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ Ali bu قالوا Fuck! Oh. الَذِينَ يَخْلُفُونَهُمْ Do. Ma وتلوه يمن ابن ابينا دمت بتحق اتقر الرب قربا نفث من أحدهما ولم ولم يتدقل من الاخر ولم يتدقل من الاخر Sana <Sessizlik> ne <Sessizlik> <Sessizlik> كلا لا تخطو لني لا تخطو يا أمي باب أنا ببسط يدي Ta ila ya yadī ayyihā اثو في <تصفيق> الأرض ليوريه كيف يوري سوادا أن أكون مثل هذا الغراب mist من من قتل نفسا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فَكَانَ مَا قَتَلَنَّ سَجَمِيَّ وَمَنْ أَحِيَّ فَكَانَ مَا أَحِيَّ ولا قد جاءتهم رسولنا بالبيِّمات ثم إن كثير منهم عدد ذلك في الأرض ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء ومعاربون الله ورسوله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فساداً يقتل أو يقتلو أو يصلبوا أو تقطع أو تقطع وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزِيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إلا الذين قابوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا ve lemû وَبِالْأَخِرَةِ إِلَيْهِ وَسِيلَةٌ وَجَّهْتُ فِي سَبِيلِهِ لَعَلِّي أَكُونُ يَا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب من عذاب يوم قيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله